أحد الأخوة يسأل يقول قال ابن قدامى في المغني في الثنية وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى هذه العبارة يقول لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أتى بها بعد قوله وإن استثنى شاة غير معينة لم يصح قال أبيعك هذا القطيع الا شاة واحده يقول المستثنى هنا مجهول فلا يصح لو قال ابيعك شات من هذا القطيع قلنا ما صح لانه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا فكما لو قال مثلا أبيعك شات من هذا القطيع بثلاثمائة ريال قلنا ما يصح لأن الشات مجهولة فكذلك لا يصح استثناء هذه الشات كونها لا يصح بيعها كذلك لا يصح استثناءها لو قال أبيعك هذا القطيع إلا شات قلنا ما صح قل إذا أردت أن تصح قل إلا هذه مثلا صح لكن إذا قلت إلا شات ما صح فلا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مدم أنه لا يصح بيع شات من هذا القطيع غير معينة فكذلك لا يصح بيع القطيع إلا شات غير معينة وإنما إذا عينت صحت في البيع والاستثناء قالوا في أشياء يصح استثناؤها ولا يصح بيعها مفردا مثلا مثل ما ورد مثلا أن ابن عمر رضي الله عنهما يستثني الحمل هذا صح استثناؤه لكن لا يصح بيعه لو أراد أن يبيع الحمل الذي في هذه الناقة ما صح حتى يخرج ويعرف قالوا الأطراف لا يصح بيعها وصح استثناؤها لورود الخبر لورود الخبر لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اشترى شاة وهما في طريق الهجرة واستثنى لبائعها سواقطها يعني الراس والجلد و والكرعان ونحو ذلك وإن باع قطيعا واستثنى منه شاتا بعينها صح هذا كلام المغني وإن استثنى شاتا غير معينة لم يصح نص عليه وهذا قول أكثر أهل العلم وقال مالك يصح أن يبيع مئة شات إلا شاتا يختارها أو يبيع ثمرت حائطه ويستثني ثمرتان نخلة يعدها هذا عند مالك رحمه الله قال إذا كان المستثنى شيء بسيط بالنسبة للكل يعني باع مئة وقال استثني واحدة واحدة بسيطة تخير أطيبها إن شئت ما يؤثر على مئة شاد يقول السائل والدتي توفيت قبل خمسة أشهر وعليها يوم من رمضان لم تصمه بسبب مرضها فهل علي قضاء هذا اليوم؟ إذا كانت الوالدة أفطرت هذا اليوم واستمر معها المرض حتى توفاها الله فليس عليها شيء ولا يلزمك أنت قضى أما إن كانت الوالدة أفطرت يوما أو اياما من رمضان لمرض ثم شفيت وعوفيت وأمكنها أن تقضي ولم تقضي ثم توفيت بعد ذلك فهذا اليوم سواء قضاه وارثها او اطعم عنه مسكين عن كل يوم فاذا صمت هذا اليوم فحسن فاذا كانت عوفيت ولم تقضي فصمه عنها واذا كانت استمر معها المرض حتى توفاها الله فلا يجب عليك شيء وإن فعلت فحسن لأن هذا قربح يقول السائل لأخ توفاه الله قبل أن يحج فهل هناك شروط يجب توفرها في من يحج عنهم؟ إذا كان أخوك قدر على الحج بماله لكنه ما حج ثم توفاه الله فيجب أن يحجج عنه من ماله وإن تبرع متبرع بالحج عنه فيكفي هذا فمثلا إذا كان تمكن من الحج ولم يتيسر له ثم مات وله تركه فيجب أن يخرج من تركته تكاليف من يحج عنه إلا إن تبرعت أنت أو غيرك بالحج عنه فيكفي وأما إذا كان لم يتمكن من الحج لفقره أو لعدم استطاعته لسبب من الأسباب فلا يجب على أخيك حج وإن فعلتم لأن أرسلتم من يحج عنه فحسن ويشترط في من يحج عن أخيك أن يكون قد حج عن نفسه فلا يصح ان يحج عنه شخص لم يحج عن نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه هذا قال اخ لي قال حجدت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه يقول السائل رجل غاب عن زوجته مده طويله لا تعلم احي هو ام ميت فطلقت من قبل المحكمه والان رجع الزوج وهي قد تزوجت ما دام ان طلاقها كان من طريق الحاكم الشرعي فعلى زوجها الاول مراجعه المحكمه والحاكم يخيره بين ان تعود اليه زوجته بعدما تعتد من الزوج الثاني او ياخذ المهر الذي دفعه لها الحاكم الشرعيه ولا ذلك لانها ما دام ان طلاقها كان من طريق الحاكم فلا بد من الرجوع إلى الحاكم ولا إثم في هذا لا إثم على المرأة ما دام الطلاق بوجه شرعي ولا إثم على زوجها الأخير هذا الأخ يسأل عن طلاق والطلاق يراجع فيه المحكمة يقول السائل ما حكم شراء السياره بنظام الاجار الذي ينتهي بالتمليك لا يجوز البيع او التاجير المنتهي بالبيع او البيع المنتهي بالاجار هذا فيه جهاله وفيه غرر فلا بد من تاكيد احدهما اما بيع او اجره يقول السائل عندما كنت اغتسل من الجنابه كنت اعمم الماء على جسدي واتمضمض واستنشق واكتفي بذلك عن الوضوء دون ترتيب الاعضاء فهل عملي هذا صحيح هذا صحيح ولا بأس وهو يرفع الحدث الاكبر والأصغر. إلا أنه كما تقدم لنا أمس أن هناك غسل مجزئ وغسل كامل فالصفة التي ذكرتها أنت هنا الآن هذا الغسل المجزئ أن الإنسان يغسل ما لوثه لو يستنجي ثم يعمم الماء على بدنه ولا يشترط فيه ترتيب ويا تمام ماضوء وقد تم اكتساله وارتفع حدثه الاكبر والأصغر ولا يلزم ان يتوضا اما اذا اراد الكامل فالكامل ان يتوضا وضوءه للصلاه يتوضا وضوءا كاملا بعد الاستنجاء ثم يغسل رأسه يحث الماء على رأسه ثلاث حثيات ثم يعمم الماء على جسده ثلاث مرات يقول السائل هل دخول الخلاء يبطل المسح على الخفين لا لا يبطل المسح على الخفين لأن المرأة إذا دخل مكان قضاء الحاجة بنا عليه بحذائه بخفيه هما خرج من مكان قضاء الحاجة ومسحهما بالأرض يكفي ذلك إن كان علق بهما شيء يقول السائل هل يجوز للمشتري أن يقول للبائع ضع لي هذه الأرض لأبني فيها مسجدا نعم يصح هذا ويصح أن يعلن هذا قبل الشراء لأجل أن ينظر إن كان هناك معارضه أو ممانعة أو شيء من هذا فإذا هو يترك الشراء في هذا الموقع يقول هل يجوز لي ان اكتب فتاوى المشائخ بتعبيري مما يؤدي الى معناه الصحيح او احيانا اختصر هذا الذي يختصر او يطبقها لا يخلو ان كان طالب علم يدرك الفروق فلا باس بهذا وان لم يكن طالب علم فقد يختصر شيئا مهما في الفتوى فلا بد ان يكون ان ياتي بما جاء به المفتي ويذكر السؤال الذي سئل لانه الاجوبه تختلف من سؤال الى سؤال يقول السائل أنه سوف يذهب إلى جدة غدا لتأكيد الحجز فهل لأن أحرم من جدة أو لا بد أن أحرم من الميقات إذا خرجت لغرض من الأغراض لجدة واردت العودة إلى مكة ورغبت في العمرة فإنك تحرم من المكان الذي تعزم فيه على الدخول إلى مكة اذا انهيت غرضك مثلا في المطار واردت التوجه الى مكه او انهيت غرضك في داخل جده واردت التوجه الى مكه فتحرم من ذلك المكان ولا يلزم ان تذهب الى الميقات لان الذي يلزم الاحرام من الميقات هو من مر بالميقات اما من لم يمر بالميقات او مر به وهو غير ناو العمره ثم نواها بعد هذا فانه يحرم من حيث رغب في العمره فالنبي صلى الله عليه وسلم في عمره الجعرانه لما قسم غنائم حنين احرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانه والجعرانه ليست ميقات وإن هو عزم على العمرة صلى الله عليه وسلم منها فاحرم يقول السائل اديت مناسك العمرة غير انني خلعت ملابس الاحرام قبل ان احلق شعري لا باس عليك ما دمت حلقت او قصرت بعد هذا وكان الاولى انك حينما ذكرت ان تخلع ملابسك العاديه وتستعيد ملابس الاحرام ثم تقصر او تحلق وان كنت قصرت او حلقت بعدما ذكرت وإن كانت عليك ملابسك فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك يقول السائل هل يتوجب زكاة على الذهب التي تتزين به المرأة لزوجها؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوب زكاة الحلي سواء كان لرجل يعيره لبناته ونساءه أو كان لمرأة تتزين به لزوجها أو كان معدا للكراء ونحو ذلك والقول الآخر أنه لا زكاة فيما اتخذته المرأة للزينة للتزين به لزوجها فلا زكاه عليها في ذلك واخراج الزكاه ابراء للذمه والزكاه لا تنقص المال بل تجده بل تجده كما قال صلى الله عليه وسلم يقول السائل سوف اغادر مكة يوم الاحد بعد صلاة الظهر هل يجوز ان اطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر لان معي والدتي كبيرة في السن يحسن ان يؤدي المرء طواف الوداع في اقرب وقت الى السفر لا يشق عليه الطواف فيه فمثلا إذا كان الإنسان يستطيع الطواف قبل الظهر وسفره بعد الظهر فيكون طوافه قبل الظهر وإذا كان يشق عليه قبل الظهر وهو رجل كبير أو رأة كبيرة فيطوف في الوقت الذي يستطيع الطواف فيه بدون مشقة حسب الوقت الذي يناسبه لكن ما يصلح أن يطوف الرجل القوي القادر على الطواف قبيل السفر يطوف بعد صلاة الفجر للوداع ما يعتبر هذا طواف وداع يقول السائل امرأة كبيرة في السن يعني بلغت سن اليأس ومات زوجها وهي في العدة ولها والد كبير في السن قد بلغ فوق التسعين سنة ويسأل عن ابنته ولا يعرف أنها في عده فهل يجوز لها أن تزوره لا بأس أن تزوره وتزوره نهارا لا ليلا وتلزم بيتها في الليل فلا تخرج منه والنهار لها أن تخرج لما لا بد لها منه كزيارة أبيها مثلا أو مراجعة مثلا المستشفى أو المحكمة أو كاتب العدل ونحو ذلك من الأشياء التي هي في حاجة إليها يقول السائل جئت معتمرا من بلدي ومررت بالميقات من المدينه ولكن لم اقل لبيك اللهم بعمره فماذا علي اذا كنت ناوي العمره بقلبك وتجردت من المخيط وتعيات للاحرام فلا شيء عليك لان التلفظ بالنيه ليس بلازم والتلفظ بالتلبيه ليس بواجب فإذا كنت نويت بقلبك فلا شيء عليك يقول السائل امرأة فاجاءها المحيض قبل الوصول الى الميقات بيومين فنوات الاحرام من الميقات واتت مكه دون ان تبدأ المناسك فماذا تفعل عندما تطهر الواجب على من وصل الى الميقات وهو يريد مكة لحج او عمره سواء كان رجلا او كانت امراه طاهره او حائض او نفسا ان يعقد النيه من الميقات فالرجل حينما يصل مكه يؤدي عمرته والمراه الطاهره كذلك والمراه اذا كانت حائض او نفسا تنتظر على احرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم لا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من ظفرها شيئا ولا يستمتع منها زوجها بشيء تبقى على إحرامها فإذا انقطع دمها تغتسل اغتسالها المعتاد عن الحيض ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فهي محرمة وعلى إحرامها السابق وإنما تنتظر في تأدية النسك الذي هو الطواف والسعي حتى تطهر فإذا اغتسلت من الحيض طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد تمت عمرتها ولا تخرج إلى أي مكان لاجل تجديد النسك أو تجديد الإحرام كما يتوهم بعض العامة هي على إحرامها وهي محرمة وما بقي عليها إلا أن تغتسل من حيضها كالمعتاد ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها يقول السائلة جئت إلى مكة لا... لأعتمر ولكنني مريضة حيث أنني مصابة بنزيف بعد الدورة الشهرية وينزل دم بسيط فهل تجوز لي العمرة على الرغم من أنني آخذ الدواء وأتوضأ عند كل صلاة قبل الأذان الدم الذي يمنع من الطواف والشلاة هو دم الحيض ودم النفاس فإذا كان دم الحيض عندك قد انتهى وإنما هذا نزيف فهذا لا يمنع من صحة الطواف وذكرت أنك تتولئين قبل دخول الوقت وهذا لا يصح بل يجب أن يكون وضوءك بعد دخول الوقت اذا كان ينزل منك شيء فاذا توضات بعد دخول الوقت تصلي بهذا الوضوء وتطوفي واذا توضات ضحا من اجل الطواف فتطوفي به حتى يدخل وقت صلاه الظهر فيلزم ان تتوضئي لصلاه الظهر وضوءا اخر لأن من كان حدثه دائم كالرجل الذي به سلس بول أو المرأة التي معها نزيف غير دم الحيض والنفاس فيجب على هؤلاء أن يغسلوا أثر النجاسة بعد دخول الوقت ثم يتوضعوا للصلاة بعد دخول الوقت ويصلوا بهذا الوضوء الفرض والنوافل وإن خرج شيء لان هذا الحدث دائم معهم فيشترط لمن حدثه دائم ان يكون وضوؤه بعد دخول الوقت يقول السائل هل للعمره طواف وداع طواف الوداع للعمره محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في العمره كما هو واجب في الحج قال لان العمره تسمى حج اصغر فما كان من افعال العمره وهو واجب في الحج فهو واجب في العمره وما كان من افعال الحج غير واجب فيه فكذلك هو غير واجب في افعال العمره ومن العلماء من يرى ان طواف الوداع واجب في الحج فقط ولا يجب في العمره قال لان الحاج يطوف طواف الافاضه ويخرج الى منى ويقيم بها اياما فلا يسافر حتى يكون اخر عهده بالبيت بخلاف المعتمر فإنه يؤدي الطواف وهو بمكة وما خرج عنها وإذا عزم على السفر سافر منها فهو لم يخرج من مكة فلا يلزمه طواف وداع وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا فيحسن للإنسان أن يحرص عليه ليثاب عليه يقول السائل ما المقصود بالعبادات التوقيفية العبادات التوقيفية يعني ما يجوز لنا أن نتعبد الله جل وعلا بشيء لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنتوقف في العبادات على ما شرع ولا نستحسن شيئا لم يشرعه الله جل وعلا ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى قولنا العبادات توقيفية يعني لا مجال للاستحسان في التشريع فمثلا لو دخل الاستحسان لقلنا مثلا يوم العيد يوم الفاضل وهو من أفضل أيام السنة والصيام من أفضل العبادات الا نصوم يوم العيد نجمع بين فضيله الزمان وفضيله العمل الذي هو الصيام